قَالَ لَكُمُ اللَّهُ إِن كُنْتَ تُرْدِين وَلَو لَنِعْمَة رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُفْضَلِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتٍ إِنَّ إلا مَوْتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لمثل هذا فَه عمل العامِودذكَ خَيير نزُلًا أَمْ شجرة الزَّّ إن جَعلمهاَا فثْنَةً للظالب إنها شجرَةُ تَق في أُل جَحيم وَلَوْ كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا شَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ